وَإذاَا خَلََووا إِلَ شَيَعطينِهِمْ قَُ إِا معَكُم إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزئون ال اللَّهُ يَسَْهْزِئُوا بِهِم وَيَمَدُّم فِي طُغِييانِهِمْ يعمَهُُون.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 ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُنصَرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 وَبَشِّرِ الَّينَ آمن وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُمْ جََّاتٍ تَجر مٍ تَ تحتِهَا الأنْهَار كُل مَا رُزِقُ مِنْهَا مِ من فَمَرَتِرِّزقًَا قالَاوا هذاَا الذي رزقُناَا مِن قَبلْ وَأتُ بهِهِ مُتَشَابِهَا.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 ار الم اکو کل میبس میول اب انس مل م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 119. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 110. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 111. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 نی اسلچی این چولی پوپویا اوپی بہدی پو یبن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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 124. أفلا تعقلون 125. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 126. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 بأخَذَتْكُم الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَظرونثَُّ بَعثْنَكُم مِ بَعدِ مَوتِكُم نعََّكُم تَشْكُرُون وَضَللنَا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَأَزَلنَا عَلَْكُمُ الْ المََّ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 124. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 125. الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 126. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 127. وضربت عليهم الذلة والمسكنة 128. وباءوا بغضب من الله 129. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق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 وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاهِيَةٌ فِيهَا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 وَإِنَّ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ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 129. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 120. كَسَبَ من كسب سيئة وأحاطت به فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ 124. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 125. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا.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 وَآتَنَا ع سَبنَ مَغَْمَ الْبَيِّناتِ وَعَدنَاهُ بِروحِقُدُس أَفَكُل مَا جَ أَنْكُمْ رَسُول بِمَا ل تَهُأَن فُسُكُ مُسْتَك بَرْتُم فَفَريقًا كَذَّبَتُم وَفَريقًا تَقُنتُلُون وَقَاوا قُلوبُناَا غُلْف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 119. وما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 110. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 124. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 125. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا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 قل من كان وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله لہ رَئِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا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 112. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 113. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل وَالَّذِينَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ, ما تبين لهم الْحَقُّ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 فَاللهَّهُ يَحْكُ بَيلَهُم يَوْومَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَمَنْ أَظْلَمُ مِم مَ نَمَسَاجِد اللهَِّ أَ يُذكَرَ فِيهَ اسمُْوه وَسَافِي خَرَابِهَا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 124. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 125. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون 126. السماوات والأرض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 129. قد بينا الآيات لقوم يوقنون 120. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب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 وَإِذْ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 125. وعهدنا إلى أَن وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين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 نار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم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 رَبَّنَا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 118. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 112. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون 113. تلك أمة قد خلت 117. مَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 118. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قُل آممَنَّ بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إلين وَماَا أُنزِلَ إلَى إبْهِيمَ وَإِسماعين وَماَا أُنزِللَ إِلَ إِبْبراهِيمَ وَإِسماعلَ وَإِسحاقَ وَيعقُوبَ والأسباط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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ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 124. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 125. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 119. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 111. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا إِنْ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ 124. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 125. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 112. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 113. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 114. إنما بالسوء والفحشاء 124. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 125. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 124. كَانَ كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 125. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بقم عمي فهم لا يعقلون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 مولادیو کلاحی دین ذرا حومی نلکی وی دمن کلی نہ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 114. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 115. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين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 126. تَرَكَ ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 127. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 وَمَا كَان مَريضًا أَوعَى سَخَر فَعَِّةُم مِن أَ مِن أخَر يريد اللهَّهُ بِكُم الُسْرَ وَلَا يُريد بِكُم العصْرَالِ تُكْمِل الععِدةَ وَلتُكَبِّر اللهَّه علىى مَاهَدكُمْ وَرتُكَبِّر اللهَّه على مَاهَذكُمْ وَلا عَكُ تَشكرون.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 119. هن لباس وَأَنتُمْ وأنتم لباس لهم 110. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فَالْآنَ عنكم 111. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. 129. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط مِنَ من الخيط مِنَ من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا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 124. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 125. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند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 وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نصيب مما كَسَبُوا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 124. قِيلَ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 125. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف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 124. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 125. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم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 112. والله يهدي من يشاء إلى صراط أَمْ 113. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء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 وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِتُم فَإخْوانكُمْ وَلَّهُ يَعلَمُ المُفْسِدَ مِن المُصْلِح وَلَ شَ اللَّهُ لاأَْنَتَكُمْ إِ اللهَّ ه عزيزٌ حَكيم وَلَا تَكِحُ المُشِْكَاتِ حتىَت يُؤمنِن وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ 124. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 125. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. 124. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 125. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم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 119. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 110. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 111. الطلاق مرتان 112. فإن ساكن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 119. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 121. واعلموا أن الله غفور حليم 122. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ تَعُودُوا فَاعْفُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تنسوا الفضل بينكم.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 فَإِذاَا أَمِن تُمْ فَذكُر اللهَّهَ كَمَا عََّمَكُم مَا لَمْ تَكُوا تَعلمون وََّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُم وَيذَرُونَ أَزْواجَوا وَصةَ لِأَزْواجِهِم متَعَن إلىلَى الحَْولِ غَيْيرَ إخْراجَ فَإِنْ خَرَجْنَا فَرَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُتَّقِينَ 124. كذلك يبين لَكُمْ لكم آياته لعلكم تعقلون 125. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 126. فقال لهم الله موتوا ثم إن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 نبیاروی ملکی بال کلچارولہ تو چ چارو وَقَالَ باری می و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 ولاحت ملک وکال نیوہ انچ ملکی ائتیا کمربی کم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 رَبنَا أَفْرِقَ عَلَنَا صَبرُ وَثَبّتْ أَقدَامَنَا وَم صرن على القَوْمِ كَافِرين فَهَزَمُوه بإِذْن اللَِّ وَقَتَ لَدَودُ جَلُ تَوآتَهُ اللهَّهُ المُلكَو حِكم 124. وآتاه الله الملك والحكمة مِمَّا مما يشاء 125. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 126. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 124. وإنك لمن المرسلين 125. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 126. وآتينا عيسى بن مريم البينات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اوہل دینو آفی انفقوا مما رزقناكم من قبل ان گیوں يوم لا بيع فيه ولا ولک ولا رون والكافرون هم الظالمون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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين او قال لبثت لبی او بعض يوم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 قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ مَنٍّ وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 124. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم كَمَثَلِ 125. فمثله كمثل صفوار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا 126. لا يقدرون على شيء مما كسبوا 124. والله لا يهدي القوم الكافرين 125. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم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 وَودّ أحدَدكُمْ أننْ تَكُونَ لَ جََّةُم مِنَّخِيلُِ من وَأَنَّ بِ تَجرمِ تَ تحتِهَا الأنْهَا تَجرمِ تَ تحتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرات وَأَصَاضَهُكِبَروَ لَ ذُْربَةٌ ضوفَ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُؤْتِ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع آليم يؤتي الحكمة من يشاء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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِذ إن تَبْدُو الصَّدَقَاتُ تَنعِمُ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 الذيَّلََ يُ فِ قُونَ أَمولَهُم بِالَّْلِ وََّ هَادِسِ الضَّو وَعَالِيَةَ فَلَهُمْ فَلَهُم أَجرُْهُم يَادَ رَبّم وَلَا خَوْخُنا لَيهِم 119. الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 110. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى تَمَنَّ جَاءَهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَنَتَهَافَلُوا لَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لہم اجور درویم والا خوفنا لم والی نت لو مکمین کم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 وَأَن تَصَدَّقُوا تصدقوا خير إِن إن كنتم تعلمون 125. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَظُنُّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَلِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تنساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا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 وَإِن تَفعللُ فَإِهُ فُسوقُم بِكُمْ وَتَّقُ الله وَاتَّقُ اللهَّهَا وَيعَِّمكُم اللهَّهُ واللهَّهُ بِكُ شيءَيءٍ عَم وَإِن كُ تُمَّلَاسَفَر وَلَم تَجدوا كَنتِبَ فَرهََُّ قُبُضه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 112. والله على كل شيء قدير 113. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 114. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 رب ن والا چہ لینا رب ن والا چوہ مل ملا کو چل نبی وم نا